الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه من ا ه د ى بهداهما بعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس منهج الرحمن رحمة مؤلف ما ما الأمور يوجب توجب الشرح السالكين الدين السعدي الله وانتهينا باب الغسل التي الغسل الأحداث الكبرى فقل للشيخ عليه قول عند وصفته هي في توضيع أي عبد وكذلك ما هي ص ف ة الغسل يقول المؤلف رحمه الله ويجب الغسل من ا ل ج ن ا ب ة وهي إ ن ز ا ل المني ب و ط ء أ و غيره أ و بالتقاء الختانين أ و ل موجبات الغسل التي يجب بسببها الغسل قال ا ل ج ن ا ب ة ثم عرف ا ل ج ن ا ب ة رحمه الله بقوله إ ن ز ا ل المني ب و ط ء أ و غيره أ ي متى ما أ ن ز ل المني ب ش ه و ة سواء كان عن طريق الجماع أ و عن طريق الاستمناء باليد أ و عن طريق الاحتلام ف إ ن ه يوجب الغسل وهذا هو ا ل ج ن ا ب ة فقوله أ و غيره سواء كان عن طريق اليد أ و الضم أ و ما شابه ذلك و أ ص ل ذلك قول النبي عليه الصلاه انما الماء من الماء أ ي إ ن م ا يجب استعمال الماء بالغسل إ ذ ا خرج الماء وسئل النبي عليه الصلاه ة على المرأة سأل عن ن ا م م ترى في ا ما يرى الرجل أي من الاحتلام من يرى أي هل عليها الغسل قال إ ذ ا ر أ ت الماء فدل عنه متى ما احتل ما ل إ ن س ا ن و ر أ ى الماء ف إ ن ه يجب الغسل قال أ و بالتقاء الختانين حتى لو لم يحصل إ ن ز ا ل بالتقاء الختانين كان يجامع الرجل ا م ر أ ت ه ثم يكسل أ ي لا ينزل فطالما أ ن ه أ و ل ج ف إ ن ه يجب الغسل ويدل على ذلك قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا جلس بين ا ل شعبها ا ل أ ر ب ع ه بين الرجل بين يدي ا ل م ر أ ة ويديها ثم جهدها أ ي جامعه فقد وجب الغسل وجاء في حديث ا ا مس الختان الختان فقد وجب وقد وجب الغسل إ ذ ن الجماع أ ي متى ما اولج الرجل سواء أ ن ز ل أ و لم ينزل ف إ ن ه يجب عليه الغسل ويعتبر جنبا و قال الثاني وخروج دم الحيض والنفاس وهذا ب إ ج م ا ع العلماء أ ن دم الحيض موجب من موجبات الغسل و أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا متى ما طهرت من حيضها أ و نفاسها بعد الولاده وجب ه قوله ت ب ر وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ل على المرأة متى ما ط ر يقربها زوجها حتى تتطهر ت حتى حتى تغتسل من بمعنى الحيض لا زوجها و و النفاس أ ي ض ا ل أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ل م ر أ ه النفسى إ ذ ا طهرت أ ن تغتسل وهو محل إ ج م ا ع من العلماء أ ن خروج دم الحيض و النفاس من موجبات الغسل قال و موت غير الشهيد أ ي موت غير الشهيد يوجب الغسل لكن طبعا الميت لا يغسل نفسه بل يغسل إ ل ا الشهيد ف إ ذ ا مات ف إ ن ه لا يغسل و إ ن م ا يدفن بثيابه وبدمه ل أ ن ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة اللون لون الدم والريح ريح المسك وما سواه من ا ل أ م و ا ت المسلمين ف إ ن ه م يغسلون وادل على ذلك أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر بغسل الميت في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة في الصحيحين وفي غيرها وهو محل اجماع ا ل علماء أ ن الميت لا بد أ ن يغسل فيجب أ ن يغسل قال و إ س ل ا م الكافر وهو الرابع اي الكافر إ ذ ا أسلم وجب عليه القي غ س ل و ل ل ا ن ب عنك ل الصلاة والسلام ألقي لبعض المشكلة لما أسلم قال ألقي ي ه ع شعر الكفر واغتسل ولما أ س ل م ثمامه م ن أ ث ا ن رضي الله عنه ذهب إ ل ى ط ا ئ ف ة قريبه من م س ج د فاغتسل ثم جاب ت ش ه د الشهادتين وظاهر كلام المؤلف أ ن متى ما أ س ل م الرجل وجب عليه أ ن يغتسل لكن ا ل أ ظ ه ر والله أ ع ل م أن إ س ل ان م الكافر يستحب له الاغتسال له ولا يستحب ي ج لماذا يستحب؟ لثبوته م ا ا ذ يستحب؟ ل عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه أ م ر من أ س ل م أ ن يغتسل أ ي بعض من أ س ل م والدليل على أ ن ه ليس بواجب أ ن ه لم ي أ م ر به كل أ ح د دخل في الاسلام إ س ل م م إذ لو كان واجباً لكان كل واجبا كان م أمره قد ل عليه الصلاة والسلام إذا أسلم أن يغتسل ومعلوم أن هذا لم、يقع. لكثرة ل ن أن أن من ب ي يقع هذا إذا س أ وعدم وجود هذه ا ل أ ح ا د ي ث فدل على ان الامر بالاغتسال للكافرين إذا أسلم إنما أسلم هو ل الاستحباب وقد انما ل ص ا والسلام ة بالغسل ي ت ل ميتا فليغتسل هو ذ على سبيل الاستحباب ك م ا أشرنا إ ل ي ه هذا فعلى الغسل ممن باشر غسل م ي ت لا يجب ولو اغتسل لكان أ م ر ا طيبا قال و أ م ر من أ س ل م أ ن يغتسل نعم ثبت كما ذكرنا من حديث غ ي س بن عاصم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م ر من أ س ل م أ ن يغتسل لكن لم ي أ م ر كل من أ س ل م فدل على أ ن ه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب قال المؤلف و أ م ا ص ف ة غسل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من الجنابه أ ي كيف كان غسله الكامل يقول فكان يغسل فرجه أ و ل ا وقد وصف غسله وصفته ص ف ي ة و وصفته م ي م و ن ة وصفته ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها كيف كان ي غ س ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال كان يغسل فرجه أ و ل ا أ ي أ و ل ما ي ب د أ به أ ن يغسل فرجه ل أ ن ه محل يعني الجماع ونحو ذلك قال ثم يتوضا طبعا بعدما يغسل فرجه يغسل يده عقب غسل الفرج قال ثم يتوضا وضوءا كاملا كالوضوء ي ت م ض م ط و يستنشق و يغسل وجهه ثم يديهم رفقيه ثم يمسح ب ر أ س ه ثم يسجديه ل ل ك ع ب ي ن وضوءا كاملا قال ثم يحثي الماء على ر أ س ه ثلاثا يرويه بذلك أ ي بعد أ ن يتوضا ي أ خ ذ الماء و يفيض على ر أ س ه حتى يوصل الماء إ ل ى أ ص و ل الشعر ثلاث مرات ي أ خ ذ الماء و يصبه ثم يخذ أ الماء و يصبه أ و إ ذ ا كان الماء ينزل من هذا المرش ف إ ن ه يضع ر أ س ه حتى يصل الماء إ ل ى جذور الشعر يرويه بذلك يروي اصول الشعر قال ثم يفيض الماء على سائر جسده اي بعدما ي ب ل ل ر أ س ه و يغسله يفيض الماء على كل الجسد قال ثم يغسل رجليه بمحل آ خ ر أ ي آ خ ر شيء يغسله رجلاه لكن هل يغسلها في نفس المحل في نفس المكان ثبت أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان في ن ه ا ي ة الغسل يتنحى ثم يغسل رجليه لكن ا ل أ ظ ه ر أ ن ذلك إ ذ ا كان س ن يغتسل في مكان يعني مثل التراب و غير ذلك أ م ا اليوم إ ذ ا كان الماء يجري ويذهب في هذه المجاري فلا, فلا يستن أ ن يذهب ا ل إ ن س ا ن ل موضع آ خ ر ل ي غ س ر الجيل بل يغسل في مكانه والماء أ س ا س ا يمشي في هذه المجاري قال ثم يغسر آخر قال قال أقل الجليه والفرض هذا الصفة الغسل الكاملة التي تشمل الفرائض والمستحبات قال والفرض من ذلك أما الواجب في الغسل محل تشمل ذلك ثم من من ما يغسر في في يجب آخر هذه صفة قال غسل جميع البدن ما وما تحت الشعور ا ل خ ف ي ف ة و ا ل ك ث ي ف ة أ ي إ ذ ا عمم ا ل إ ن س ا ن جسده كله بالماء وبل الشعر حتى وصل الماء إ ل ى الى جذور الشعر سواء كان في ا ل ل ح ي ة أ و ا ل ر أ س ف إ ن ه وعمم جسده مع ن ي ة الاغتسال فهذا بالغسل يعني مثال ذلك رجل نوى الاغتسال غطس نفسه في الماء ثم خرج مع المضغ والاستشاق فقد اغتسل جاء بماء فصبه عليه حتى عم جميع الجسد وبلل أ و ص و ل الشعر ب ن ي ة اغتسال فقد اغتسل هذه ا ل ص ف ة ا ل م ج ز ئ ة أ ي أ ق ل ما يجب و أ م ا ا ل ص ف ة ا ل ك ا م ل ة كما ذكرنا ي ب د أ بالفرج ثم يصل اليديه ثم يتوضا كاملا ثم ي ب د أ ب ا ل ر أ س ثم يفيض على سائر الجسد والدليل على أ ن الواجب من ذلك هو تعميم الجسد بالماء أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ع ط ى رجلا كان غ د تيمم لفقد الماء فلما جاء الماء قال خذ هذا فافرغه أ ف ر غ ه عليك م قال لا ابتucking الوضوء أ ف عليك فدل عنه إ ذ ا فعل ذلك و أ ف ر غ ه عليه ب ن ي ة الغسل فقد تم الغسل واما وجوب ايصال الماء إ ل ى جذور الشعر بخلاف الوضوء الوضوء لا يكفي مسح ا ل ر أ س ولا يجب أ ن يصل الماء إ ل ى جذور الشعر أ و إ ل ى صول الشعر أ م ا الغسل لا لابدا يصل الماء إلى وإذلك لا لابد أن يصل الماء بيده يحرك شعره بيدي حتى جذور شعره أن الدليل على ذلك حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن تحت كل ش ع ر ة جنابه فاغسل الشعر و أ ن ق البشر اغسل الشعر فدل على وجوب إ ي ص ا ل الماء إ ل ى ما تحت الشعور الكثيفه ل يشترط في الغسل الدلك لا يشترط الدلك لا في الغسل ولا في الوضوء بمعنى لو صب ا ل إ ن س ا ن ما على جسده فعمم جسده حصل كذلك في الوضوء لو وضع يده في الماء حتى غمره في الكعبه الى المرفقين فقد حصل الغسل إ ذ ن الغسل هو أ ن يعمم العضو بالماء ويجري الماء عليه أ م ا الدلك ف إ ن ه مستحب في الوضوء وفي الغسل ثم قال المؤلف رحمه الله باب التيمم التيمم في ا ل ل غ ة هو القصد تيممت مكان كذا إ ذ ا قصدت والموضوع التيمم أ ن يقصد ا ل إ ن س ا ن وجه ا ل أ ر ض فهو يتيمم منه بترابه أ و برمله أ و بغير ذلك قال وهو النوع الثاني من ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ل أ ن ه ا بالماء قال جل ع ل ا فلم ت ج د ماء ف ت ي م م و ف إ ذ ا عدم الماء أ و لم يكن عنده قدره على استعماله لمرض أ و ما ش ا ب ذلك ف إ ن ه يعدل إ ل ى التيمم بالتراب قال وهو أ ي التيمم بدل عن الماء, بدل عن الماء بمعنى د ل ل عن ا ا ء ب م أ ن التيمم يقوم مقام الماء عند فقده و لذلك يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالماء و يفعل المتيمم كل ما يفعله ا ل م ت و ض ع ل أ ن ه بدل و البدل يقوم مقام المبدل و كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم فهو كالماء عند فقد الماء يكون حكمه كحكم الماء فيستباح به ما يستباح بالماء و ينق و ينقضه ما ينقض ط ه ا ر ة الماء قال و هو بدل عن الماء متى يستخدم قال إ ذ ا تعذر استعمال الماء ل أ ع ض ا ء ا ل ط ه ا ر ة أ و بعضها لعدمه أ و خوف ضرر باستعمال ل ا أ ي متى نعد ل التيمم إ م ا ان يتعذر بمعنى ان يمتنع و لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن استعمال الماء على ع ض ا ء الطهاره اي متى كان ا ل إ ن س ا ن غير قادر على استعمال الماء في ا ل ط ه ا ر ة سواء في الوضوء أ و في الغسل و سواء في كل جسده او بعض جسده يعني مثال ذلك رجل عنده قليل من الماء يستطيع أ ن يغسل وجهه ويديه لكن لا يكفي الماء ليمسح ر أ س ه ورجليه نقول يغسل ما استطاع ويتيمم عن الباقي رجل على يده تقرحات لا يستطيع أ ن يمسحها حتى المس لا يستطيع يعني الماء لا يصيبها ا ل ب ت ة لا في غسل ولا في مسح ماذا يفعل نقول اغسل ما تستطيع من اعضاء الوضوء وهذا اليد ا ل آ ن ما مسها الماء لا غسلا ولا مسحا فتتيمم、عنها. يقوم الماء عنها التراب بدلا عنه هذا معنى قول الشيخ إ ذ ا تعذر استعمال الماء لاعضاء ا ل ط ه ا ر ة أ و بعضها اي بعض اعضاء قد, قد يتعذر استعمال لجميع الجسد و قد يتعذر لبعض أ ع ض ا ء ا ل ط ه ا ر ة قال لعدمه قد يكون التعذر بسبب أ ن الماء غير موجود فاقد للماء قال أ و خوف ضرر باستعماله قد يكون الماء موجودا لكن لا يستطيع استعماله إ م ا ل أ ن ه مبتلى بحروق يتضرر باستخدام الماء أ و أ ن الماء موجود لكنه في مكان غير آ م ن أ و يخشى الخروج للاتهام الماء لوجود مثلا عصابات أ و ما شابه ذلك إ ذ ن عنده الماء لكنه لا لكن يخاف الضرر باستعماله إ م ا ضرر على بدنه أ و على روحه أ و على ماله أ و ما شابه ذلك إ ذ ن إ م ا أ ن يكون الرجل عادما للماء غير واجد و إ م ا أ ن يكون يخاف الضرر باستعماله حينئذ يعدل إ ل ى التيمم بدلا عن الماء قال الشيخ فيقوم التراب مقام الماء يقوم التراب مقام الماء ثم قال ب أ ن ينوي رفع ما عليه من ا ل أ ح د ا ث إ ذ ن لا بد أ ي ض ا في التيمم مثل ما ذكرنا في الوضوء والغسل لا بد من ا ل ن ي ة بمعنى إ ذ ا استخدم التيمم أ و قصد وضرب يديه بيديه ا ل أ ر ض وقاصد التيمم لا بد أ ن يكون قاصدا للتيمم ي ه م ق و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل م ر ئ ما نوى قال ينوي رفع ما عليه من احداث ماذا ينوي ينوي رفع الحدث أ و ينوي ا س ت ب ا ح ة شيء لا يستباح إ ل ا ب ا ل ط ه ا ر ة كالطواف بالبيت ومس المصحف والذكر لمن قال انه يستحب أ ن يكون على ط ه ا ر ة وما شابه ذلك قال ثم يقول بسم الله أ ي ض ا يسمي قبل التيمم قياسا على الوضوء وهذا على سبيل استحباب قال ثم يضرب التراب بيديه م ر ة و ا ح د ة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه إ ذ ن يضرب التراب كم م ر ة م ر ة و ا ح د ة يضرب ا ل أ ر ض قال ثم يمسح بهما أ ي بيديه جميع وجهه وجميع كفيه يمسح جميع الوجه وجميع الكفين لكن ليس إ ل ى المرفقين بل الكفان فقط إ ذ ن صفته أ ن يكون ناويا ثم يقول بسم الله ثم يضرب ا ل أ ر ض م ر ة و ا ح د ة ثم يمسح وجهه كاملا ثم يمسح كفي وبهذا يكون قد تيمم يقول الشيخ ف إ ن ضرب مرتين فلا ب أ س طبعا الدليل اولا على أ ن ه ي ك ت ف ذلك ض ر ب ة و ا ح د ة ما ثبت من حيث عمار بن ياسر في الصحيحين أ ن النبي عليه صلى ا ل ل عليه و م قال إ ن م ا كان يكفيك أ ن تقول بيديك هكذا قال الراوي وضرب بيديه على ا ل أ ر ض ثم مسح وجهه وكفي إ ذ ن علمه أ ن ه يضرب ي د ي ه ا ل أ ر ض م ر ة و ا ح د ة يمسح وجهه وكفي وجاء في حديث أ ن ه ضرب ي د ي ه ثم نفخ فيهما أ ي إ ن شاء نفخ و إ ن شاء لم ينفخ قال المؤلف ف إ ن ضرب مرتين فلا ب أ س أ ي لو ضرب م ر ة للوجه ثم م ر ة لليدين فلا ب أ س ل أ ن ه قد جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث لكنها لا تصح لكن الصواب و ا ل أ ظ ه ر و ا ل أ ص ح أ ن ه يضرب م ر ة و ا ح د ة هذا هو الواجب وهذا هو ا ل س ن ة يقول قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا الصعيد وجه ا ل أ ر ض طيبا لا بد أ ن يكون التراب طيبا قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم ك لم ي وليس إلا المرفقين بل الكف فقط. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد فدل على أنه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 وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبعث ا ل قومه خ ا ص ة وبعثت ل ى الناس ك ا ف ة متفق عليه الشاهد منه قوله وجعلت لي ا ل أ ر ض ا ل أ ر ض يعم جميع ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا مسجدا أ ي مكان ل ل ص ل ا ة ا ل أ م ا ل س ا ب ق ة كانوا لا يصلون إ ل ا في م و ض ع ا ل ص ل ا ة لا يصل اليهود إ ل ا في بيعهم لا يصل النصارى الا في كنائسهم أ م ا المسلمون يصلون أ ي ن ما كان و ا ا ل أ ر ض كلها موضع ل ل ص ل ا ة وطهورا بمعنى ان ا ل أ ر ض كلها طهور يتيمم منها ا ل إ ن س ا ن أ ي أ ي ن م ا كان في ر أ س الجبال في أ ر ض ب ر ك ا ن ي ة في أ ر ض م ل ح ي ة في أ ر ض ر م ل ي ة في أ ر ض ت ر ا ب ي ة ف إ ن ه يضرب وجه ا ل أ ر ض بيدي ثم يمسح وجهه وكفيه ي ع م و م قوله جعلت لي ا ل أ ر ض يعم جميع ا ل أ ر ض مسجدا و ط ه و ر أ فدل ه عن ا ل أ ر ض كلها طهور يجوز ا ت ي م م منها ولا يشترط من في ذ ل التراب فقط دون الرمل ولا الرمل دون السباخ ولا غير ذلك ه ذ ا هو الصواب وهو الصحيح ولقوله جل وعلا ف ت ي م م صعيدا طيبا قال علماء ا ل ل غ ة الصعيد وجه ا ل أ ر ض فيعم كل ما كان من أ ج ز ا ء ا ل أ ر ض لعل نقف عند هذا إ ن شاء الله ونكمل ما تبقى من احكام في الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم رسوله الله أعلم على、رسولين.